بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثمود فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نخل خَاوِيَةٍ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 هي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية كتابه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري سابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا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 لا طعام إلا من غسل لا يأفله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون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 ولو تقول علينا بعض الأطاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم